ستة. استمع إلى الجمل الأاتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك اليوم الأول من شهر رمضان اليوم الثاني من شهر رمضان اليوم الثالث من شهر رمضان اليوم الرابع من شهر رمضان اليوم الخامس من شهر رمضان اليوم السادس من شهر رمضان. اليوم السابع من شهر رمضان. اليوم الثامن من شهر رمضان. اليوم التاسع من شهر رمضان. اليوم العاشر من شهر رمضان. اليوم الحادية عشرة من شهر رمضان. اليوم الثانية عشرة من شهر رمضان.